رح نتتبح بالباطي وكأنه عادي الحاسس بيدي لايق عليك دور الباري ملك دقب حقي وحقي واقف وحق قصادي الناس قالوا حبيبك خان وانا قلت لا فرقنا زمان باكذب واخف علا كان حباب وقتن في قلب الان نادي الحاسس بيدي علك على الباري ما لقيت بالنسبة لي انت انتهت وزي ما نسيت تناسيت من بعد ضايع استحملت كتير وقلت عنك كل خير لو فيك يده رحت الضمير ما تقولش راجع انما اسألوك حبيبة خان وانا قلت لا فرقنا زمان مكدب وخاف على ارحبان وابتم في قلب الام بقى بعد كل درج علي مستني مني اقول لك قلب اللي كنت تلعب بي كتر الوجع اساس